فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فمن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلِ الْحَمْدُ لِلرَّحْمَٰنِ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مبين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 فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين من ناعل الخير معتاد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أَلَكَ نَذَمَ لِي وَبَنِيَمْ إِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاقِيرُ الْأَوَلِيمِ